وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسق عند الله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 ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنوبا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 وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحنادر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورٌ وَإِذْ قَالَتْ قَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مقام لَكُمْ مَقامٌ لَّن تَرْجِعُوا ويستأزل فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فراغ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 مَسؤُولًا قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الَّثَّرَاءُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قل من ذا الذي يعصلكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا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 وقاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا بَنَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَّقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدَ اللهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ أَوَّنَ احَبَّهُ وَمِنْهُمْ مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبدِيلاً دَيْنَ يَصِي اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ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 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا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 وَمَن يَقُنُّ مِن كُل مَن لَّهُ وَرَسُولُهُ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُّوَتْهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا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 وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله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 إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقالتين والقالتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات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 أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا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 فَلَمَّا قَضَى زِيدٌ مِنْهَا وَطَرَ زَوَجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 أحد من رجالكم ولك الرسول الله وخذ من النبيين وكان الله بكل شيء علیم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذکرا كثيرا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 وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي كَلَّاتِ اللَّاتِ اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّكُمْ تَنفَعُونَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِنْ مَمْلُوكَةٍ فَتَبنُوا عَلَيْهِنَّ بُيُوتًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ خَالِصِينَ لَهُ الدِّينَ تي كَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً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 وَادْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَالُهُمْ لِكَيْنَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا أرجِ ما من تشاء منهن وتقُوي إليك ما تشاء وَمَنْ يَبْتَغِيتَ مِمَّنْ عَزَلَكَ فَلَجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقْرَأَ عَيْنُهُنَّ ولا يحزنن ويرضين بما اتيتهن كنهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أَدَّلْ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَادِهِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُصْلُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا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 والله لا يستحي من الحق وإذا سألوه النمت فاسألوه النبو وراء إحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم في آباء ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمالهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي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 المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهدانه وإثم مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينن عليهن من جلابي. ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمسلم ثقون في المدينة لنوّر يبّنك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً ملعونين أينما ثقفو أخذوا وقتلوا تقتيلاً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 ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأهم اللهم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 سبقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا ليعد بالله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتب الله على المؤمنين والمؤمنات.